Afa la yaglamu ida b'athir ma fil qubur, wa husil ma fil sudur. Inna Rabbahum bim yooma idil khubir.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 من القارع وما أجرك من القارع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأم